كذلك العذاب ولعذاب لا خيرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم أفنى جعل المسلمين كال مجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون